أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم رفع الله قدركم وأعلى درجتكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وجزاكم الله عنا خير ما جزى معلما عن طلابه يقول هذا السائل أحسن الله ليكم كيف يستطيع الإنسان التخلص من الغفلة التي تعتري القلب الغفلة داء خطير إذا ابتلي به الإنسان حجزته عن الخيرات وغمسته في الرذائل فالغفلة آفة من, من الآفات التي يصاب بها الإنسان وزوال الغفلة والسلامة منها يحتاج من العبد أن يعتني بأمور عديدة من هذه الأمور أن يجاهد نفسه على الإكثار من ذكر الله على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذكر الله جل وعلا شفاء القلوب من هذا السقم وغيره من الأسقام ودواء للنفوس فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وليجاهد نفسه على الإكثار من ذكر الله ثم عليه أن يعتني بالدعاء وحسن الضراعة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يزيح عن قلبه غفلته وأن يسلم قلبه من هذا الوباء أو هذا الداء والبلاء ثم ثالثا ليعتني بالعلم النافع فإن العلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها نفع عظيم للقلوب وشفاء للصدور ثم ثالثا أو رابعا عليه بمجالسه اهل الخير والنبل والصلاح ولا يحبس نفسه ويلزمها بمجالستهم فان الجليس مؤثر في جليسه ولا بد ثم خامسا واخيرا ليغلق المنافذ التي توصل بالانسان إلى الغفلة وما اكثرها ولا سيما في هذا الزمان فالمنافذ التي تصل بالإنسان إلى الغفلة عليه أن يغلقها ولا يجعل أبوابها مفتوحة عليه فيصاب بهذا العطب ويبتلى بهذا الداء ومنافذ الغفلة في زماننا كثيرة جدا وما يبتلى به كثير من الناس بالجلوس أمام القنوات الفضائية وأمام الشبكة العنكبوتية ومشاهدة المواقع الموبوءة المليئة بالفتن والشبهات والشهوات والمثيرة للغرائز المحرمة والفواحش إذا جلس الإنسان يشاهد بعينه تلك المناظر ويسمع بأذنه تلك المخازي الذي يصل إلى القلب هو الغفلة الذي يصل إلى القلب هو الغفلة فعليه أن يغلق المنافذ حتى يسلم بإذن الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا الحاج هل يجوز لبس الإحرام من الفندق ثم الذهاب إلى الميقات نعم لا حرج في ذلك يجوز للحاج أن يلبس إحرامه من مسكنه يغتسل في المسكن ويتهيأ ويلبس الإحرام الإزار والرداء الأبيضين النظيفين ولكن لا تكون النية إلا في الميقات وأما فيما تعلق بلباس الإحرام فالأمر واسع سواء لبسه الحاج في مسكن في المدينة أو لبسه في الميقات الأمر في ذلك واسع نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل من صلى في مسجد قباء أو في مسجد القبلتين يوم السبت يكتب له كأنه اعتمر أو حجر جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته واتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره دون تقييد بيوم السبت دون تقييد بيوم السبت فمن حصل منه هذا الأمر في أي يوم من الأيام تطهر في بيته واتجه إلى مسجد قباء وصلى فيه صلاة ركعتين أو أربع أو أكثر من ذلك صلى فيه صلاة كان له كأجر عمره كان له كأجر عمره هذا ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تقييد لهذا العمل أو هذا الثواب بأن يكون في يوم السبت وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يأتي مسجد قباء كل سبت كل سبت وهل المراد بالسبت اليوم المعين المعروف أو المراد كل أسبوع قولاني لاهل العلم لكن الثواب الذي ذكر في الحديث الأول ليس فيه تقييد بهذا اليوم ففي أي يوم من الأيام يتطهر فيه المسلم في بيته ويتجه إلى مسجد قباء ويصلي فيه صلاة يفوز بإذن الله تبارك وتعالى بهذا الثواب وهو قوله كان كأجر عمره وأما مسجد القبلتين فلم يرد فيما تعلق بهذا المسجد ولا أيضا غيره من المساجد التي في المدينة أي فضيلة وإنما جاءت الفضائل فيما تعلق بالمساجد في المدينة بهذا المسجد المسجد النبوي حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وفيما تعلق بمسجد قباء ذكر عليه الصلاة والسلام الحديث المتقدم الإشارة إليه وأما المساجد الأخرى فلم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضائل مخصوصة تتعلق بتلك المساجد نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كثير من الناس يسالوننا الدعاء فهل هناك دعاء شامل للجميع دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب وقد وكل الله سبحانه وتعالى ملكا يقول ولك بمثل ذلك ولك بمثل ذلك إذا دعا لأخيه فإن الملك يقول ولك بمثل ذلك فدعاء المسلم لاخوانه هذا من الأمور المطلوبة وكما أن المسلم يحب من إخوانه أن يدعو له بالمغفره والرحمة والتوفيق والسداد فليقابلهم بهذا الذي يحبه لنفسه من إخوانه ودعاء المسلم لاخوانه المسلمين يترتب عليه أجور عظيمة وثواب جزيل ولا سيما إذا أطلق في الدعاء للمسلمين والمسلمات إذا أطلق في الدعاء للمسلمين والمسلمات كان له في ذلك أجور عظيمة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسن كان له بكل واحد منهم حسن أي إذا قلت في دعائك اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات كان لك بكل واحد من المسلمين والمسلمات الأولين والآخرين حسنة من زمن آدم إلى ما شاء الله وكم أعداد هؤلاء كم أعداد هؤلاء وكم هذه الحسنات الهائلة الكثيرة التي سيحصلها من, من, من, من أتى بهذه الدعوة فالشاهد أن الدعوة لدعوة المسلم لأخوانه المسلمين هذه من الأمور العظيمة المطلوبة من المسلم وخاصه أيضا في المقامات العظيمة في عرفات وفي المزدلفة وفي عند رمي الجمار الصغرى والوسطى وفي الصفا والمروة هذه من مقامات الدعاء الثابتة في السنة يحرص المسلم على أن يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه وخاصه أن المسلمين في هذا الزمان مصابين بأمور كثيرة جدا مصابين منهم من, من هو مصاب بفقر شديد ومنهم من هو مصاب بديون ثقيلة جدا ومنهم من هو مصاب بأمراض ومنهم من هو مصاب بعدوان وبغي من أعداء الدين واذى وتسلط مصائب كثيرة حلت بكثير من المسلمين فلا يبخل المسلم في تلك المواقف العظيمة على اخوانه المسلمين اينما كانوا بالدعوات الصادقة ان يشفي مريضهم وان يغني فقيرهم وان يجبر كسيرهم وان يعين مبتلاهم وان يسد دين المدينين الى غير ذلك من الدعوات التي He على المسلم Muslim يعتني بها دعاء prayer وهذا his سبب And this is also a great reason for his reward And his reward in the great degrees and the great rewards Because every prayer is أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يمكن لي أن أوكل شخصا للحج لأخي الذي مات شابا رحمه الله دون أن يحج وهل الواجب أن يكون من بلد الهالك أم من مكة لا بأس, لا بأس أن توكل شخصا أو تنيب شخصا ليحج عن أخيك وهذا من إحسانك بأخيك وهو من البر والوفاء مع مع أخيك أن تنيب شخصا أو توكل شخصا أن يحج عنه ولا بأس لو كان من تنيبه بالحج يقوم بأداء هذا هذه الطاعة عنه من المدينة ينشئها أو من مكة ينشئها لا بأس بذلك وبعض اهل العلم يرى أن ذلك لا بد أن يكون من بلدي من أنيب عنه، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أنه أن الأمر في ذلك واسع ولا حرج لو أنبته من المدينة أو أنبته من مكه ولكن تتحرى شخصا تثق به يقوم بهذا العمل ويلتزم بهذا العمل ويوفي هذا العمل تتحرى شخصا تثق بديانته وأمانته. فتنيبه بأداء هذه العبادة عن أخيك نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم حمل المحفظة ولبس الحزام عندما يكون الشخص محرم لا حرج في ذلك حتى وإن كان في المحفظة خياطة أو كذلك في الحزام لو كان في الحزام خياطة لا يؤثر ذلك وقول الفقه رحمهم الله أن المحرم لا يلبس المخيط مرادهم بالمخيط ما كان على هيئة لأنه لم يأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لا يلبس المحرم المخيط وإنما أراد الفقهاء بهذه الكلمة أن يختصروا الحديث لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا كذا فاختصروها بهذه الكلمة المخيط ومرادهم بذلك لا يلبس المخيط أي ما كان على هيئة مثل قميص أو فنيلة أو سروال أو نحو ذلك أما الحذاء إذا كان فيه خياطة أو الحزام إذا كان فيه خياطة أو المحفظة محفظة النقود إذا, فيه إذا كان فيه خياطة كل ذلكم لا حرج على الحاج في لبسه حال الإحرام أحسن الله ليكم يقول في سؤاله الثاني هل يجوز للحاج أن يؤدي عمرة لوالده بين العمرة والحج؟ الذي ينبغي على الحاج أن يجعل سفرته هذه للحج لنفسه عمرة وحجا وإذا أكرمه الله عز وجل بمجيء آخر إلى مكة يجعل ذلك اعتمارا أو حجا عن والدته أو عن والده أو عن من يشاء لكن هذا يجعله لنفسه عمرة وحجا وإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بمجيء آخر يجعله لوالدته وأما الخروج من مكة للاعتمار فهذا ليس من المأثور عن السلف رحمهم الله وإنما مكة تدخل يدخلها المسلم معتمرا وإذا كان عند الإنسان فضل وقت في مكة فليصرفه في الذكر وقراءة القرآن والدعاء لنفسه ولوالديه ولقرابته وليعمل أبواب البر المتنوعة يجتهد في ذلك بحسب ما يتيسر له من هذه الأعمال أحسن الله ليكم. يسأل هذا السائل عن قوله تعالى ومن يولد فيه بإلحاد بظلم هذه الآية فيها بيان خصوصية هذا البلد الحرام مكة المكرمة وأنه بلد معظم وله سأنه وأن من أراد بهذا البلد الحادا وظلما وبغيا وعدوانا فإن عقوبته عند الله سبحانه وتعالى العذاب الأليم ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالدخول إلى هذا البلد الحرام وتشرف بالدخول إلى هذه البقاع الطاهرة أن يسير على تلك الأرض بالأدب الرفيع والخلق العالي وأن يحذر أشد الحذر من الظلم والبغي والعدوان أو إرادة السوء أو نحو ذلك من الأمور لأن العقوبة على ذلك مغلظة والعقوبة على ذلك شديدة لحرمة البلد ولحرمة المكان وإذا انضم إلى ذلك حرمة الزمان كان يكون مثلا في شهر رمضان أو في العشر الأول من ذي الحجة وإذا انضم إلى ذلك حرمة الحال كأن يكون محرما لابسا إحراما ثم يقع منه بغيون أو عدوان فهذا في غاية ما يكون من الخطورة على الإنسان فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالدخول إلى مكة فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وليعلم حرمة هذا البلد ومكانته وخطورة ارتكاب المعصية والإلحاد والذنب في هذا البلد الفاضل ولتكن وليكن سيره في هذا البلد بالأدب والخلق والخوف من الله سبحانه وتعالى وتحقيق تقواه والجد والاجتهاد في طلب رضاه سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يسخطه عز وجل ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآل ه وصحبه أجمعين.